كيف يقول للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا له إن الله يحب المتقين كيف وإن يظلموا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولو ولا بما ينرضونكم باخواهم وتبا قلوبهم وتبا قلوبهم واجترم فاسقون استروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا ذنب وأولئك هم المعتدون فإن وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في, في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعلوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما كثون إيمانهم وهم, وهم إخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم أتخشونهم فالله حق أن تخشوه فالله أن تخشوه إن كنتم مؤمنين